إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا قضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له أشهد أن محمد العقوب ورسوله يا أيها الذين أمنتقوا الله حق طقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمى ويأثر لهم ذنوبكم ومن يؤثر الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهد هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها من بدع وكل بدعة ضلال احنا مضط فقد قال الله عز وجل يطوف عليهم ملدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من وقد حالهم ويطوف عليهم ملدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا حسبتهم لؤلؤا منظورا <تصفيق> هذا نوع من أنواع النعيم في الجنة وما يسمى ما الله الولدان المخلدين وقد اختلف أهل العلم في معنى مخلدون ومخلدين وقد عخذ ابن قيم الجوزية من الباب الثاني بلحادي الأرواح لبياني هذا الأمر فذكر قائلا قال أبو ربيد والفرار مخلدون لا يهرمون ولا يتغيرون قال والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمع إنه لمخلت وإذا لم تذهب أثنانه من الكبر قيل هو مخلت وقال آخرون مخلتون مقرطون مصورون أي في اذانين القرطه وفي ايديهم الاساور وهذا اختيار من الاعراب اختيار من حيث قال همخلدون مقرطون بالخلده وجمعها خلد وهي وكذلك قال سعيد بن جبير مقرطون والقرطة هو ما يعلق في الأذن الذي يتدلى من الأذن فمسمى بالقرطة نحو ما تتزين به النساء واحتج هؤلاء بحجتين إحداهما أن الخلود عام لكل من دخل الجنة فلا بد أن تكون أن تكون الولدان منصوفين بتخديد مختص بهم وذلك هو القرطة وقال الأولون الخلد هو البقاء قال ابن عباس غلمان لا يموتون وقول ترجمان القرآن هذا كافر وقول مجاهل والكلبين ومقاتل قالوا لا يكبرون ولا يهرون ولا يتغيرون ثم <تصمق> قال ابن القير وجمع طائفة بين القولين وقالوا هم ولدان لا يعرض لهم الكبر والهرم وفي آذانهم القرطة فمن قال مقرطون أراد هذا المعنى قلت انتاك لم نقيم وقد اختار القول الأول ابن جرير في وكذلك اختاره كثير حيث قال مخلدون اي على حاله واحده هم مخلدون عليها هم لا يتغيرون لا يتغيرون عنها لا تزيد اعمارهم عن تلك السن ومن فسّرهم بأنهم مخرّصون في آذانهم الأقرض فإنما عبر عن المعنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير ف يعني كما يظهر أنه لا تعارضا بين القولين وأن الخلود الآن ليقر اليقوبيه في كلام العرب بمعنى البطاء وعدم وعدم التغير وعدم البوت وهذا لا يتعارض مع قول الآخرين أنهم يلبسون في آذانهم هذه الأقرطة آه وقال ابن قيم الجوزية وشباهه سبحانه باللؤي المنثور لما فيه من البياضي وحصن الخلق وفي كونه منثورا فائدة إحدى ألا أنهم غير ألا أنهم غير معطلين بل تبسوثون في خدمتهم وحوائجهم والثانية أن اللؤلؤ إذا كان منصورا ولا لم على بصاة من ذهب أو حرير كان أحسن لمنظره وأبهى من كونه مجموعا في مكان واحد ثم قال رحمه الله وقد اختلف من فيها أولئك الولدان هل هم من ولدان الدنيا أم أنشأهم الله في الجنة إن شاءً على قولين <تصفيق> ثم رجح القول الثاني قائلا والأشبه أن هؤلاء هلدان مخلوقون من الجنة كالقول العين خدماً لهم وغلماناً <تصفيق> كما قال تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم يؤلؤ مكنون وهؤلاء غير أولادهم أي الذين كانوا في الدنيا وما يأتوا صغار فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم ولا يجعلهم غلمانا لهم أن يخدمونهم فهذه خلاصة الأقوال في الاعتقاد في هذا الباب ماذا يدخل في تفاصيل الاعتقاد في جنات النعيمة أن تعتقد أن الله يجعل لأهل الجنة ولدانا أي ظلمانا يهتمونهم ويطوفون عليهم لما يشتهون لا يرؤتون ولا يهرمون ولا يتغير حالهم أي ما هم عليه من الجمال لا يتغيرون فهم في نعيم دائم وفي خدمة دؤوبة لأهل الجنة ليست كخدمة البشر الذين يفرح أحدهم أنه مكفة في الفندق الفلاني أو في القصر الفلاني مدة يخدم من قبل قد قد يكون على وجوه بعضهم العبث والقطر من المعاصي والذنوب وهو يظن أنه في نعيم بهذا هو لا يدري أنه قد يكون في شقاء فشتال شتال بين نعيم الدنيا الناقص الزائل الذي يشوفه الكذر نحن مبين نعيم الجنة الذي لا يخطر على قلب بشر وننتقل إلى فصل آخر من فصول الاعتقاد في الجنة نحن نحن نحن الجنة بأن الجنة بأن الجنة في ان نزلنا فان نزلنا فان نزلنا فيبقى يبقى فيها فضل فينزل الله لها خلقا اخر دون النار دل <تصفيق> على هذا احدين ما اخرجه البخاري ومسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعز وعزتك وكرمك وأما الجنة فلا يزال في الجنة فضل فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة وأخرج أيضا ومسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فمالي لا يذكنني إلا ضعفاء الناس لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وثقتهم وغرتهم فقال الله للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي وقال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلك حتى يضع رب العزة سبحانه فيها رجله حتى تقول قط قط فهنالك تمتلك ويزوى بعضها إلى بعض وأما الجنة ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة الله ينشي لها خلقا آخر فإن الله ينشي لها خلقا آخر هذا دليل وواضح لأهل السنة على أن الجنة متزعة اجتساعا لا يعقله بشر في هذه الدنيا حيث أهلها يدخلون فيها ويكونوا لأحدهم القصور العظيمة بل يكون لأحدهم شجرة يسير الراكب المضمر السريع مئة عام لا يقطع ظلها شجرة واحدة من أشجار الجنة فكيف بالقصور فكيف بالأنهار التي تجري من تحت هذه القصور لكل مؤمن ورغم هذا يبقى فيها فضل من النعيم أي من القصور ومن الأنهار ومن الأشجار لا يسكن ولا يتنعم يا لا فينشئ الله خلقا جديدا كي يتنعم كي يتنعموا بهذا الفضل الذي بقي بالجنه ولذلك ان نعيم الجنه لم لا يقاس بالعقول ولا تتوهبوا الأوهام ولا يخطروا على قلب غصره فيها ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب غصره قال عليه القاري في مرقاة المفاتيح في قوله ينسي الله خلقا قال أي جمعا لم يعملوا عملا وهذا من فضل الله تعالى وهذا فضل من الله تعالى ثم قال ابن قيم الجوزية وما اللفظ الذي وقع في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة أنه ينشأ للنار خلقا فيلقي فيها فتقول هل من مزيد فغلط فغلط من بعض الرواق انقلب عليه لفظه والروايات الصحيحة أن مرس القرآن يرده يفين الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه ومن إبليس وأتباعه إنه لا يعذب إلا من قامت عليه خجته وكذب رسله قال تعالى كل من قلقي فيها فوج وسألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكل ما نزل الله من شيء انتم الا في ضلال كبير ولا يظلم الله احدا من خلقه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا انضار واخده لا شريكة أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ننتقل إلى فصل جديد أيضا من فصول نعيم الجنة وما يتعلق بها من الاعتقاد بصدر. من اعتقاد السلف الصالح سلفنا الصالح الصحابة والتابعون لهم إحسان ليست هذه الأحزاب فإن السلف الصالح لم يكون ولم يكون حزباً أبداً كهذه الأحزاب الجاهلية التي يتعصب لها أتباعها تعصباً جاهلياً. لا علاقة له بالإسلام ولا يمطل الإسلام بالسلف هل أنه نذكر اعتقاد السلف لا اعتقاد الحزب الفلاني ولا الحزب العلاني نذكر السلف الصحابة ليس حزب النور ولا حزب الأصالة ليس أحزاب لا علاقة لها منهج السلف إلا ما يدعون من دعاوة لكن سلفيين أي ليسوا على اعتقاد منهج السلف كما يبدعون إن السلف لا يعرفون التحذب ولا التفرق إلى أحزاب فنذكر جملة جديدة من اعتقاد السلف من اعتقاد السلف في الجنة وما الله عز وجل جنات عدل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وفي قوله عسى وجل أيضا والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء قال ابن جرير في جامع البيانة مختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم لمعناهم والذين آمنوا وأتبعناهم زرياتهم بإيمان وذي قراءة من القراءات الحقنا بهم زرياتهم المؤمنين في الجنة وإن كانوا لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمداً لآبائهم المؤمنين وما ألبنا آباءهم المؤمنين من أجور أعمالهم من شيء وأخرج بسند صحيح عن سعيد بن جغير قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية إن الله تبارك وتعالى يرفع للمؤمن ذريته وإن كانوا دونه في العمل ليقر الله بهم عينهم وهذا من تمام إكرام الله للمؤمن ثم قال قال وقار الضونه فلعن ذلك فوالذي لا مانع له معاده ضريههم التي بلغوا في الايمان بإياد الحق من ذريههم الاغضاب فمن لم يتب الايمان فان طيب وما ألفنا فأباداً من عمليه من الشيشة وما قالت مجرير موضعاً بالطول أولاً وأولاة أفاري بالضوار وأشتهوها لما ندعني ظالم بذيذ والطول الذي ذكرنا السريط المجموية على المعبادة وقالنا قريباً جودياً في حالة أولاً <تصفيق> بعد أقدرنا وقت أضعباتها هل اللوم كان فبالنظر لوجود ثنا كثير عمل عليه احنا ولكن لم يكن له بها درجه ال ال فبقدره هي هذه فالله وعدهم عن هذا في اشاره علم الى هم رفعوا منزله جوهريا اولا ذلك للآل بصفات الأرض قد صرره الوالدي وصاحره التبسير عن رهو الوصيح <تصفيق> فالوجه أن تحمل الذرية الصدار والجبار يعني نمع بمعنى الثولين من الأول والبد فإن الكبير راجع يتجع الأب بإيمان نفسه والصبير أستجعوا الأبا إباني أبي. قالوا الظرية تطع على حظيره الكثير. قالوا يحدده الكثير والإسم كما قال تعالى وقالتهم أن حظاظ الظرية تصحوك مشهور. ثم قال ويضل على حشح في هذا الضوء. أنه الثاني هي أي مكاتباء الحمد لله اولا نذكر ان قرئتم من قالوا على الجن فأنا أشحى الصغارة قالوا كينا أزباعه الله مودي إداعه من جمال فوقنا وتجهز أصدقاء المدعن العيدين ثم قالوا بالطيّم وجدوا مابا إلى قلسيا الصغور الثالثة واحتصاصاً من كل غيرتها هو الأصدقاء فإلا يلزم الاخيرين في مجردين في, في الدرجات ولا يلزم من زوانا في الضغطة فإن كل رجل والجريات أغنى معه في درجات يعني كانت نظيم عشرة وشفى الطول الثالث فبدأ عنها الطول الثالث من أعجبه فإنه صحى الطول هو المشد فأنت أنها ضرية وراجل التي نفلقها بثمجل حيث الموضوع على الإيمان ولكن أعمالهم لو بصلت إلى أعبال هذا الكريم درجة. في درجة. من قطاع <تصفيق> آبته في, في درجة من أعلى الجنة. فلو صح حول الأول فالنظر يرشفون إلى آبائين في درجة. يصيرون في درجة من عين. قال أن يجب أن المستوى هو المدى الشريم للسلسة البيعية. أن تكون لان الاباء فقدوا يتفاوتون في الضلال فليس كل اهل الله والله هو الدبر نور الله الذي شرف ولكننا كلنا على الضعف قد ذهبوا ذهبوا فقال الله يتفضل احنا بعلم هؤلاء الاباء الذين شرف بهم ابناهم من يقاتوا على العبادة. كيف يريد أن يقوم الضواجات التي بلغتها. طبع الضواجات التي بلغتها. الضواجات على الذي يظهر من الضواجات التشروعات والأخرافات كلها. صحة. بالآل <سؤال> يالي. <سؤال> الله <سؤال> تعالى <سؤال> وعلمنا. ومشاء الله <سؤال> <سؤال> وبركاتنا <سؤال> <سؤال> وعليهم وعليهم وعليهم